إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيفُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِيَ شُوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجَرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساغر من ذهب ويلبسون فيابا ويلبسون فيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأراض نعم الثواب وحسمة مرتفقة وضرب لهم مثل الرجلين جعل لأحدهما جنتين من أعناق وحثثناهما وحثثناهما بنخل وجعل بينهما زرع. كلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاله نهر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أنا أكثر منك ما له وأعز نفر